<تصفيق> دوما لك الحمد يا رب الصلوات دوما لك الحمد مدقت النبضات فلا أنت خالقنا تدع لك الأصوات دوما لك الحمد في الجهر والخلوات دوما لك الحمد يا رب والصلاوات دوما لك الحمد مدقة النبضة فلا أنت خالق لقلق تدولك الأصوات دوما لك الحمد الجغر والخلوة دوما لك النجوة في الدمع في الدعوات من يكشف السوء من يزيل الرحمات دوما لك النجوة في الدمع في الدعوات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 رب وصله منك الحمد ما دقت تدلك الصلاة. دوماً لنا البشرى برضاك والبركات نرجوك في الدوسة أعظم لنا الدرجات دوماً لنا البشرى برضاك والبركات أرجوك في الدوسة أعظم لنا الدرجات دوما لك الحمد يا رب والصلاوات دوما لك الحمد مدقت النبضات فلأل أنت خالقنا تدعو لك الأصل توملك الحمد لله الجري والخلال.